وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تَبَنَّى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفة الآذفة ليس لها من إِ ج كاشف أَفَ هذا الحزيثِ تعجبون وَتَأْ حون وَلا تَذكون وَأَنتُ سَمدون فَسدُدون للِلااج وَحبُد بسملا جِر وَحمنانِ ق سَرَابَتِ الساعةُ وانشق القمر وَإن شَق القَمَرُ وَإهُ آتَ رِبُ وَيفُوا سْنحرُ مستتَمِر وَكَذَبُ وَتَّبَ أَبْ وَأَهُ وَكُأَر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء